وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجباً حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا, فضلاً من ربكم ولتعلموا, ولتعلموا عدد السنين شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فيحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من Samen met mij in de buurt van de school En ik انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره اكبر درجات